111. ليوم عظيم 112. يوم يقوم الناس لرب العالمين 113. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين 114. وما أدراك ما كتاب مرقوم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 كلا بل آنعنا قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم مع ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم 112. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون 113. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما كتاب مرقوم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 112. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون 113. ومزاجه من تسنيم 114. عينا يشرب بها المقربون 115. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَلْبُوهُمْ فَهُمْ فَكِيهُونَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءَ 112. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون 114. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون